أعوذ بالله م ن الشيطان الرجيم ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ألف لام ميم ذلك ل ر ح ي م ميم ا ا ك ت ا ب فيه هدى ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ي ن ن ؤ م و ن م الاسلاميه ة و م ا رزقناهم ي ف ق و ن و ا ل ذ ي ن يؤمنون ب م ل س ز ل إ ل ي ك و م ا أ ز ل من ق ب ل ك و ب ا ل آ خ ر ة ه م ي و و ق ن أولئك على ربهم وأولئك هم المفلحون إن الَّذِينَ ك موسوعه م النابلسي للعلوم ت ذ ر ه م الاسلاميه ن 「そして私たちはた أ ن ف س ه م و م ا ي خ د ع و ن إ ل ا أ ن ف س ه م م و ا يشعرون ف ي ق ل و ب ه م مرض ف ز ا د ه م ا ل ل ه م ر ض ا و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م ب م ا ك ا ن و ا ي ك ذ ب و ن وإذا قيل ل ه م لا ت ف س د و ا في ا ل أ ر ض قالوا إ ن م ا نحن م ص ل ح و ن إنهم ألا ل ا هم م ف س د و ن و للعلوم ك ن ا ي ش ر و وإذا ن ق ي لهم م آ ن ا ك ا آمن ا ل ن ا س ق ا ل و ا أ ن ؤ م ن كما 「今夜も一緒に暮らしていきたいと思います」 وَإِذَا لَقُوا موسوعه ا ا ل النابلسي و ا إِنَّمَا للعلوم م الاسلاميه ن يَعْمَهُونَ ه م بالهدى ف مثلهم ا تجارتهم وما كانوا ربحت مهتدين م كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله ب ن وتركهم ر ه م و في ظلمات لا يبصرون صم م و م و ع ه النابلسي للعلوم ا ل م ا س ل ا ب ر ق يجعلون أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أ ب ص ا ر ه م 「私の名前 ن 私の名前は私の名前は私の名 ا は私の名前は私 م 名前は私の名前は私の名前は私の名前は و の名前は私の名前は私の名前 ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق و ن اسماء ل جعل لكم الأرض ل ذ ي فراشا و ب ن الله ء و من ا س م ماء ا ء فأخرج ب من الحسنى ث م لكم ر رزقا ا فلا ت تجعلوا لله اسماء في ريب م م ن ز ل الله ع ى ع ب ا ف أ ت و ل ح س و ر ة م م ى م و ع و ش ه د ا ك م ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا ل ا س ل ا ق ي ن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 تجري ت ت من ح ه ا الأنهار ك ل م ا ر ز ق و الله منها من ثمرة رزقا ذ ا ا ل ذ ي ر ز ق ن ا من قبل وأ وا به و たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るため ه 私たちはこの世を去るために、私たちはこの世を去るために、私たちはこの فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من, وا أن الح من ربهم وأما وا ل ذ ي ن كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين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 「私の思い出を忘れずに」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 قالوا أ ت ج ع ل فيها من يفسد فيها ويسفك ا ل ذ م ا ء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أ ع ل م ما ل ا ت ع ل م و ن و ع ل م آ د م ا ل أ س م ا ء ك ل ه ا ثم عرضهم ع ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال انبئوني ب أ س م ا ئ ه ا هؤلاء إ ن كنتم صادقين 「そして私は私の思いを語り継いだ」 فلما أ ن ب ا ه م باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين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 ف إ م ا ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم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 يا بني إ س ر ر ا ا ئ ي ل ذ ك و ن ع م ت ي ا ل ت ي أ ن ع عليكم م ت و و و أ ف ا ب ع ه د ي أ و ل ب ع ه د ل و إ ي ي ا فارهبون م ن و ا بما ز ل ت م ص د ق ا لما معكم و ل ا ت ك و ن و ه و ل اول كافر به ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فاتقون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 وإذ ن ن ج ا ك موسوعه من آل ف ر ع ن ي م م و سوء ن ك ا ل ا ب ب ي ذ ح و ن أ ب ن ا ء ك م ب ل س ي ذ للعلوم ك ب ا ء من ربكم ظ ي إ ذ فرقنا ب ك الاسلاميه ب ح و أ ش ر ق ن ا ل ف ر ع و ن و أ ي ر ربحيه ذات م ض م ن اجتماعي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 و ك ل و ا م ن ه ا حيث ش ئ ت م ر غ د ا ح م د خ ل و ا ا ل ب ا ب سجدا و و ق ل و ا حطة ن غ ف ر لكم خ ط ا ي وسنزيد ا ك م ا ل م ح س ن ي ن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 ص ف ر ا ء ف ا ق ع ل و ن ه ا ت س ر ا ن ظ ر ي ك ه دعويه غير ربحيه ذ ا علينا و إ ن ا شاء الله ل م ه د و ن قال إ ن ه يقول إ ن ه ا بقره لا ذلول تثير ا ل أ ر ض ولا تسقي ا ل ح ر ف مسلمه ل ا ش ي ة فيها قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون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 ا و ل ا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إ ل ا اماني وان هم إ ل ا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون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 و إ ن ياتوكم ا س ا ر ا تفادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 بالآخرة فلا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا هم ي ن ن ص ر و و للعلوم ق د آتينا ا موسى ك ت ا وغفينا ب ب من د ه ب ت ي عيسى ن بن ا ر ي م ا ل ب ي ن ا ت وأيدناه بروح د ل ق س ف ك ل م ا ج ا ء ك م رسول بما لا بما ت ه و أ ف س ك م ا س ت ت كذبتم ك ب ر ففريقا م و ف ر ي ق النابلسي ت ت ق و و ل ل و ق ل ل ع ل ه م ا ل ل ه بكفرهم ف ق ل ل ا م ي ن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 و إ ذ ا قيل لهم آ م ن و ا بما أ ن ز ل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أ ن ز ل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 مصدق لما معهم نبذ فريق, نبذ فريق من الذين أ و ت و ا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لا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 ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم آ م ن و ا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 حسدا من عند أ ن ف س ه م بعد ما تبين لهم الحق فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا ل أ ن ف س ك م من خير ما تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه إ ل ا من كان هودا او نصارا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 يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه ي ا نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وفي الرقاب واقام ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة و ا ل م و ث و ن بعهدهم إ ذ ا عاهدوا و ا ل ص ا م ر ي ن في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحين ا ل ب أ س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 فاتباع ا ب ع ل م ر ومن ف تخفيف وأداء بإحسان إليه ذلك ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت ان ترك خيرا ا ل و ص ي ة للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه ف إ ن م ا اثبه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نوص جنفا او اثما فأصلح, فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا د ع ا ن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن لباس لكم و أ ن ت م لباس ل ه م علم الله أ ن ك م كنتم تختانون أ ن ف س ك م فتاب عليكم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 ف إ ذ ا أ ف ض ت م من عرفات فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من ق ب ل ه لمن الضالين ثم أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ق الناس واستغفر الله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 ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه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 وإلى الله ل ا ترجع أ موسوعه ر إ س ر ا ئ ي ل كم آ ت ن ا ب ي ن و ل ن ي ب د للعلوم م ة ا ل ن بعد م ا ل ا ء ه فإن ا ل ل ه شديد ا م ي ه اسماء ل الله الحسنى خ ر و من م الذين ن والذين اتقوا فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أ م ه و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل م ع ه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصروا ل ل ه الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وكذلك ك الله له الآيات يبين م ت ت ف ك ر و ن في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل ي ت ا م ا ل إ ص ل ا ح ل ه م خ ي ر وإن ت خ ا ل ط ه م ف إ خ و ا ن ك م و الله يعلم ا ل م ف س د م ن المصلح ولو شاء الله ولو لأعنتكم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 ولا يحل لهن ان يكفن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم ا ل آ خ ر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرثال فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا من ما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا أن ل ا يقيما حدود الله ف إ ن خفتم أن ل ا يقيما حدود الله فلا جناح, عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون فان قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جلاح عليهما أ ن يتراجعا إن ظنا, ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 لا ت خ ل ف نفس إ ل ا وسعها لا تضار و ا ل د ة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ف إ ن اراد انفصالا ع ن ت راض منهما و ت ش ا ؤ ر فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح, فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويدرون أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه م أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرا ف إ ذ ا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أ ن ف س ه ن بالمعروف وَاللَّهُ ب موسوعه ا ت ع م ل ن خ ب ي ل ا جُنَاحَ ل ي فِي ت م مَا عَرَّضْتُمْ ب مِنْ خِطْبَةِ النابلسي س ء أَوْ أَكْنَنْتُمْ أ ل ل ع ل ِ م الاسلاميه ل ه أ ن ك ت ذ ك ر و و ن ه ك ن ل ت ُ و ا ن سِرَّا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 لا جناح عليكم ان قلقتوا النساء ما لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره م ت ا ع بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتوهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضه ف ر ص ق ما فرضتم الا, إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح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 إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من د ا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة والله يقبض ويبسك و إ ل ي ه ترجعون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 فلما فصل قالوت بالجنود قال ان الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني, ومن لم يطعمه فإنه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم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 قبل أ 様 يأتي يوم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 「私の名 ي は何を言うべきか」 ト اغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة ا ل و ث ق ى ل, ل ا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من, من الظلمات إلى النور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 الم تر إ ل ى الذي حج إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن آ ت ا ه الله الملك إ ذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال, قال انا أ ح ي ي و أ م ي ت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 私たちはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた قال بل いいこと言っていいこと言っていいこと言っ ع いいこと言っていいこと言っていいこと言っていいこと言っていいこと言っていいこと言っていいこと言こと言っていていい わかる ى, ي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 لم أن الله مثل الذين أموالهم سبيل الله حكيم أن ينفقون عزيز في ك 私た ب は今日の夜を通じて、私た س はこの ل うに思うべきこ ة に気 ئ ة حبة و, و ال الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رءاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر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 思 م ず、ا, ا ل َ ه ُ م ُず、思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、ل わず、思わず、思わず、思 ث ب 思わず、思ًず、思 ن ず、思わず、思わず、思わِ思わず、思わَ思َず、思わず、思َず、思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、َわず、思わَ思わず、ا わ ا ب わ ف 思わَ思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、思わず、思 ن ِ ف َ إ ِわず、思わ م 思 يُصِبَهَا وَابِلٌ ف َ ط َ ل わ、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 تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه أ ص ب الْكِبَرُ ه و أ الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 و الله ي ع د ك م مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 وما للظالمين من أنصار إن, إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء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 من لا たちのた و に」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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ عَلِيمٌ اللَّهَ الَّذِينَ فَإِنَّ خَيْرٍ بِهِ 私たちはこの世を変えたのِこの世を変 ا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أ َ ج を ر ُ ه ُ م ْ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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ي し ح ق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 私たちはこの世の م であ ا 得ないことがあり得ないこと ت あり得ないことがあり得ないことがあり得ないことがあり得ないことがあ ن 得ないことがあり得ないことがあり得ないことがあり得ないあり得ないことがいあり得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 「そして今日は م の思いを知っている方です。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 فإن لم ي ك ن رج ا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من, من الشهداء الش أن تضل إحداهما فتذكر ّ إحداهما الأخرى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 「そして私たちはこの辺りを見つ ا たのはこの辺りを見つけたのはこの辺りを見つけたのはこの辺りを見つけたのはこの辺りを見つけたの ل この辺りを見つけ و أ ش ه د إ ش ه و ا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا و شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، وإن كنتم على سفرتم ولم تجدوا كاتبًا، فرحاهم مقبوض. إ أ من الذي من َإِنْ فَإِنَّهُ أَمِنَ اتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَمَنْ بَعْضُكُمْ تَكْتُمُوا يَكْتُمْهَا آثِمٌ بَعْضًا رَبَّهُ الَّذِي اللَّهَ وَلَا فَلْيُؤَدِّ وَلْيَتَّقِ الشَّهَادَةُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ السماوات وما الأرد أنفسikum「今日は私の思い出 ي 忘れずに」「私の思い出を忘れ ا ء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 「そこであなたの手を ا りてくれないかもしれないけど ا, إ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 わあ و عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ان ان فانصرنا على القوم الكافرين